اَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِفَتَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ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 إنكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها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 تَّ إِلَ جَأَتْهُم رُسُلونَا يَتَوسَّونَهُ قوا قل أَنَ مَاكُ تُم ويضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين